ها كن من القول الدرى فيه الفوائد والعباء ما بين نصح صادق أو قصة مما غضى نحيي قلوبنا حثها بين المواعظ والأثاء ما بين قول المصطفى وكذا المثاني والسوى فلنتبع أثر الهدى نجني المفيد من الثماء هذه الحياة دقائق فلنقتنم فيها العمر والعبا ما بين نصح صادق أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ووصلي ووسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا وأن يجعلنا الله تعالى نافعين منتفعين أيها الأحبة الكرام بقي أيام معدودات على هذا الشهر المبارك على شهر رمضان وقد دخلنا في شهر رجب ونحن اليوم في الرابع أو الخامس منه ولا شك أن شهر رجب هو من الأشهر الحرم التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها إن قال في خطبة الحجة الوداع قال إن الزمان السدار كهيئته يوم خلق السنة واثنى عشر شهرا منها أربعة حرم منها ثلاث متتاليات يعني شهر ذي القعدة وذي الحجة وشهر الله المحرم ثم قال عليه الصلاة والسلام وشهر مضر الذي هو شهر رجب وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لأن هذا الشهر هو من الأشهر الحرم ربنا جل وعلا قال إن من السيء زيادة في الكبر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما لواطي وعدة ما حرم الله ثم قال الله تعالى منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم هذه الأشهر الحرم كانت العرب في الجاهلية تحرم فيها القتال وذلك أن القتال كان منتشرا بينهم في كل مكان فكانوا يحتاجون إلى أن يظهروا في حاجاتهم وأن يسافروا في في إلى إلى تجارتهم فحرم القتال في هذه الشهر في هذه الأشهر الحرم الشهر رجب يعتقد بعض الناس فيه عددا من العقائد من ذلك أن بعضهم يعتقد أفضلية العمرة في هذا الشهر في شهر رجب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام شيء من الفضيلة للعمرة في شهر رجب وبالتالي قصد الإنسان أن يعتمر في هذا الشهر وقصده أن العمرة فيه أفضل من العمرة في غيره كما يقصد مثلا العمرة في شهر رمضان بناء على أنه له فيه له فضيلة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ينبغي الإنسان أن لا يتقصد أن يعتمر في شهر رجب بل أن يعتمر فيه كما يعتمر في غيره يعني وكذلك عند بعض الناس ما يسمونه العتيرة وهي ذبيحة يذبحونها في هذا الشهر في شهر رجب ويزعمون بأن لها فضيلة أيضا وهذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عتيرة في في شهر رجب وإنما شهر رجب هو كبقية الشهور كذلك اشتهر عند الناس أن رحلة الإسرائيل والمعراج وقعت في شهر رجب وبعضهم يعني يحتفلوا بها ويظهر بعض يعني الـ الـ يظهر بعض آثار الاحتفال مما لا يظهر في غيرها ولم يرد أيضا تحديد هذه الليلة ليلة الإسراء والمعراج تحديدا أنها في شهر رجب أو في ليلة من الليالي منه ولم يكونوا أيضا في الجاهلية لم يكونوا يحسبون ويعدون كما كان الناس يحسبون ويعدون ويعدون أيضا في, في الإسلام بل كانوا أيضا في الجاهلية يلخبطون الأشهر فإذا أرادوا أن يقاتلوا مثلا ثم علموا أن هذا الشهر شهر رجب أخروه وقدموا شعبان ثم أخروا رجب فكانوا يعبثون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق والله جل وعلا قال إن من النسيء زيادة في الكفر في الكفر يضل به الذين كفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما النسيء قال هو التقديم والتأخير في الأشهر الحرم حتى يعبثوا بها كما يشاءون فالمقصود أنه ليس هناك تحديد لرحلة الإسراء والمعراج متى كانت بالضبط وأيضا الاحتفال بهذه الليلة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن صحابته الكرام وبالتالي ينبغي الإنسان أن يعني يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالإنسان أيضا يلتزم حقيقة مثل هذه الأمور لعل الله تعالى أن يكتبه إن شاء الله تعالى في سلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله جل وعنى نزيدنا وإياكم علما وهدونا وتوفيقا ويجعلنا وإياكم من أتباعي سنته وهذا فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله هاكم من القول الدرى فيه الفوائد والعباء ما بين نصح صادق أو قصة مما غضى نحيي قلوبنا حثها بين المواعظ والأثاء ما بين قول المصطفى وكذا المثاني والسواء فلنتبع عثر الهدى نجني المفيد من الثماء هذه الحياة دقائق فلنقتنم فيها العمى, فلنقتنم فيها العمى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب اعطينا من, من معنى يا شباب بنتي افراح تفضلي عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ بس قلنا الحين في عندنا مذهبه احنا شاف الحمد لله تذهب الاربعه يعني اي الحين احنا لما مثلا نفرض انه الحين نذهب يشوفي اي اذا يعني هل يصير اني انا اخذ فتوى من المذاهب الثانيه انت خذي يا بنتي الفتوى اللي توافق الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا يكون في اختلاف يعني يكون مثلا شيخ يفسي كذي وشيخ يفسي كذي هل اظر ان انا اذا كنت ما تعرفين الادلة ولا تعرفين تحددين هل دليل هذا اقوى ولا دليل هذا اقوى فخذي بالقول الذي ترين ان الشيخ اللي تكلم به اعلم يعني لو قال لك والله هذه فتوى مثلا الشيخ فلان ومليان علم وتعرفين انه عالم والثاني اقل منه علما ولا تعرفين الادلة والحكم عليها فخذي بمن ترين في نفسك انه اقوى دليلا طيب يا شيخ احين محف انا وايد أجرة وووأحنا أنا أدرس شرعية سنة ثانية. ما شاء الله. طبعًا غير إنه ادرس الشريعة أنا وايد أجرة في الكتاب الحوذيه طول. إيه. أجرة وايد يعني في الامور الدين. بس انا وايد أنسى شنو الحل حق النسيان يعني؟ يعني لما بياذكر معلومة أنساها. لا انت يا بنتي أنت يا بنتي تظنين انك تنسين لكن في الحقيقة انت ما نسيتي يعني لما تقرئين كتاب مئة صفحة ثم تغلقينه وتقولين انا والله بفكر الان كم كم حفظت من هالكتاب وشو المعلومات اللي ثبتت في رأسي؟ قد لا تستطيعين تتذكري ولا 5% من الكتاب لكن في الحقيقة انك تحفظينها ولو اثير موضوع قد قرأتي في هالكتاب لا تذكرتي مباشرة فانت يطمئنني اهم شيء تقرئين بتركيز واذا كانت يسر أني انا اذكر الشيء ما علي بس انا كانت يزر مني فانا بي الشخص يعني الشخص انا قرأت شيء مفيد ابي احدث شخص اللي قرأته أونسي أو شيء ما أعرف شنو يعني لا لا شوفي بنتي لا <تصفيق> لا بنتي كل كلنا إذا قرأنا نقول في أنفسنا والله إحنا نسينا الكلام لقراننا لكنك في الحقيقة ما نسيتي أنتي تتذكرينه عند الحاجة تيلي هذا أمر الأمر الثاني أيضا القراءة لها أسلوب يعني لو تيسر أن يكون الكتاب مثلا نفسه يكون في الصفحة الأولى من تكتبين الفوائد المهمة يعني قال مثلا ومن مثلا تقرئين في صحيح البخاري فقال مثلا وهذه السنة مؤكدة وقد ذكرها فلان وفلان على طول تكتبين مثلا في البداية الكتاب سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مهمة جدا مثلا وتذكرين الصفحة فإذا انتهيت من الكتاب تنظرين وإذا أنت استخرجت منه مئة فائدة تستطيع أنك تراجعينها إضافة إلى أن الكتب المهمة اللي فيها معلومات مركزة لا مانع أن يقرأها الإنسان مرتين وثلاثة يقول بعض الفقهاء يقول قرأت كتاب الرسالة للشافعي خمسمائة مرة فتكرار الكتاب مرتين وثلاث لأجل ما فيه من دسامة المعلومات هذا ايضا امر حسن صلى الله عليه وسلم وياكي من؟ نورة فضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بزاك خير الله يحفظكم الله يحفظك ان شاء الله انا عندي سؤال الشيخ انا عندي سبعة في الصلاة في الذهن ما, و... أدري... ما أدري كم أصلي وما أدري ويعني ولا ولا ما أدري كم يعني ركعة ركع كهذا الشيخ. أنت ك كم عمرك يا نورة؟ الله عمري يمكن واحد وأربعين هذا معك من زمان ولا جديد؟ لا يا شيخ ده زعل كذا أو كم يعني في تفتيت الذهن. آها طيب إذا أردت إنك تصلي إذا أردت إنك تصلي وأنت ما تستطيعين أن تضبطي عدد الركعات. فافعلي كما كانت تفعل ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما كبر سنها عائشة يوم كبر سنها وصارت تتلخبط في عدد الركعات نساء يعني خليني اجاوب سؤالك انا ولا اساليني السؤال الثاني وبعدين اجاوب السؤالين عشان ما نطول عليك يلا ما شاء الله عطيني السؤال الثاني عندي تلفزيون غلا خير ابغى اسمع يلا, عطين يلا عطيني انا بعد الاحياء انا اصلي صلاه الضحه اي وبعد ذلك هنخليها لا علي شيء شيخ لا ما عليك شيء صلاة الضحى حسن مع برح يعني يا شيخ الله خير بعد ذلك اسمعها أخير صلاة فاجر من التعب يعني شديد كذا يعني تقريبا قدام استطيع حسن كذا يلا هبا بجأ وولا... ولو سمعت ولا تسكرون خلاص طيب بجأب إن شاء الله سواء عليك من وين اتفضلي معادن السلام السلام ورحمة الله وبركاته بالله صعب. اتفضلي. شهر سبعة هذا اللي كناه. هو أول في دعوه مستجاب ولا. لا لا ما وقت. في لا لا ما, ما ثبت في أول دعوه مستجابه ولا في آخره. الدعاء المستجاب في في آخر الليل الثلث الأخير من الليل في السجود. في الساعة الأخيرة من الجمعة أو أو غيرها من الساعات؟ إيه هذا ما أعرف. لا لا ما في رجب ما ثبت فيهن في ساعة مستجابة. يعني ما لا ما ما ثبت. لا ما هو بصحيح. بارك الله فيكم. بالنسبة الذي يتلخبط في عدد الركعات أم المؤمنين عائش رضي الله عنها لما كبر سنها صارت يلتبس عليها عدد الركعات يقول أم فكانت تضع مساويك بجانبها أربعة مساويك. مسواك تجعل بجانبها أربعة مساوي فكانت إذا انتهت من ركعة أخذت مسواك وحطته في الجانب الثاني فإذا قالت في نفسها وهي تصل هذه الركعة الأولى ولا الثانية نظرت وإذا لم يبقى لها ثلاث مساويك وهناك مسواك عرفت أنها انتهت من ركعة ثم إذا قامت ركعة ثانية أخذت مسواك ووضعته في الجهة الثانية حتى تنتهي من الركعات الأربعة إذا احتاج الإنسان إلى مثل هذا يجوز له أن يفعله أو إذا كان بجانبه أحد ذكروه يقولها ترى انتهت من السجدة الأولى فرى هذه السجدة الثانية قم إلى الركعة التي بعدها فيقوم فيقول ترى أنت الحين في الركعة الثانية ثم إذا انتهى قال اجلس التشاهد ترك في الركعة الثانية لا بأس أن يستعين يعني بعد الله تعالى بأن ينبه على مثل هذه الركعات الضحى لها فضلها بلا شك صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وصلاة الأوابين رجعين يابن يا آدم اكفني أربع ركعات أول النهار لأكفك آخره فلها فضلها بلا شك لكنها سنة سنهد صلىها الإنسان فهو أمر حسن إذا لم يصلها فليس عليه بس صلاة الفجر يجب أن تؤدى في وقتها كبقية الصلوات ووقتها من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إذا طلعت الشمس فقد خرج وقت صلاة الفجر لا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى هذا لو أخ... لو استيقظ بعد طلوع الشمس يجب عليه أن يصلي ما يقول والله طلع الوقت خلاص ما عليه صلاة لا. بل يجب عليه أن يصلي لكنه آثم بإخراجها عن وقتها ولذلك ينبغي أن يحرص المرء على أن يعني يضع مثلا من الأسباب ما يجعله يستيقظ مثلا يتفق مع أحد يتصل به يوقظه بالتلفون ولا يضع ساعة منبهة أو, أو غير ذلك من الأساليب طيب تعطوني متصل أو أخذ من التويتر عاطنا مريم تفضلي بنتي ها تفضلي تفضلي يا مريم سلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤالة إذا الشخ تفضلي س سؤالي الأول يا شيخ سؤالي الأول يا شيخ عندي ارض لها أربع سنوات اي عندي أرض لها أربع سنوات ويقولوا لي على هذك ما أنا ما عرفتها لا داعي شيخ نرى ولي وسألت و... ثلاث شيوخ كله قالوا اذا ما عرفتها لا يلا ابا أبا أبا أب بسؤالك عطيني السؤال الثاني السؤال الثاني انا يا شيخ عندي كلمة كل ما اشفت تحت في القنوات او اي واحد اقول الله يسعد الله يسعد هذا عليك حرام ولا لا اي انسان الله انا مثلا انا ذونه اشوف اول ما تفتح الشاشة حاجة في قلبي اقول الله يسعده رجال انت هذه عليك هشي يا, يا شيخ طيب انا بجاوبك يا مريم ان شاء الله اي شيء انا ارض يا اخوي المحله الله انا بجاوب لك زين اما بالنسبة للارض اذا كانت الارض اشتراها الانسان ولم يعرضها للبيع فهي ليست من عروض التجارة فليس عليها زكاة إذا كان لم يعرضها للبيع يقول والله أنا ما أدري أنا أبيعها أنا أبنيها أنا أعطيها لاحد أنا أتصدقها أنا ما أدري شريتها الأرض بس وجعلتها هكذا أما إذا عرضها للبيع وجرى عليها السوم ومر عليها سنة وقد عرضت للبيع هذه فيها زكاة الدعاء للآخرين بلا شك إنها ما الله يسعدها الله يوفقها الله يحفظها الله يجزيكي خير هذا دعاء حسن أم سلمان تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحتي يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول خاتم التسبيح م. هل هو صحيح؟ ما في بأس. ما, ما في بأس خاتم التسبيح وال... والاستعمال السباحة الأفضل التسبيح بالأصابع إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يضبط بالأصابع فاستعمل هالطرق معله بس إن شاء الله. طيب السؤال الثاني الزوج المهجورة هل يجوز لها تخرج من البيت بيتها بدون أنذل من زوجها؟ زوجها معها في البيت. لا كيف مهجورة يعني متزوج واحدة ثانية وتاركها ايو ايو طيب اذا اتصلت به ولا ارسلت له قالت بروح الاهلي بروح الخالتي بروح العمتي يرد عليها ايو يرد احيانا ايو يرد خلاص اذا انت احيانا مو دائمي اذا يا ام سلمان انا اقول يأخذ الامر بالهدوء معه ويدحر يدحر الشيطان وإذا بغيتي تطلعين رسلي لأقول لي ترى بروح الأمي بروح الخالتي بروح عمتي بطلع البيت أخوي بنطلع للسوق بناخذ أغراض وكذا أعطي خبر حتى يبقى بس الود بين الزوجين ودحر الشيطان وأسأل الله أني ألف قلوبكم يا رب بارك الله فيكم أم محمد تفضلي معنا أم محمد لنا سؤال من تفضلي أم محمد حالي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم صحيح أدين لكم سواء كاشة أبغى أكلم خلاص الشباب شاء الله يعطونكم إياه هذا يقول أخي أفطر أختي شيماء تقول أخي أفطر بسبب شدة الحر وفترة التدريب العسكري في رمضان الماضي كيف يكفر عن ذلك هل يتصدق أم يصوم يجب عليه عليهن يصوم يوما بدال هذا اليوم يقضي والناس لا يجوز له أن يفطر إلا إذا كان يعني أصابه من من التعب والإرهاق والعطش الشديد ما يخشى مع نفسه المرض أو يخشى على نفسه الإغماء أو الموت أو كذا يعني أصابه شيء لا يستطيع أن يحتمي له فهذا يجوز له أن يفطر يعني ويدخل في حكم المريض والمضطر أما إذا واحد قال والله أنا عطشان واليوم حر بفطر هذا أكثر الناس يعطشون ومن مقاصد الصيام تعويد الإنسان على العطش والصبر عليه فلا يجوز الإنسان يتساهل بالفطر لكن إذا حصل أن أضطر تدريب عسكري أو تعب تعبا شديدا ونحوه فإنه يصوم يوما بدله تعطيني المتصل ولا من؟ محمد تفضلي يا شيخ عندي سؤال تفضلي عندي ذهب نص ألبسه نص مخليه يعني حبني حبني قبل ما تتأذى الأوضاع اللي زكاه اللي ما مع... اللي الزكاه اللي انه ما اقدر اذكي عليه ما عندي الماده اللي ما تلبسينه صار له سنة ما لبستيه اي سنين 23 او 4 طيب وانت ماسكت عندك ناويه تبيعينه اذا ارتفع الذهب اي ناويه ابيع او ابن البيت اها هذه يجب عليك انك تزكينه ما دام انك كنز عندك مال عندك محبوس يجب عليك إيه. انك تزكينه حتى لو تبيعي بعضه هو تزكين طيب عندي سؤال ثاني تفضلي طيبا صلاة الضحى إذا صليتها وصحت ساعة صلاة بصلي أربع ركعات ركعتين الوطر الوطر الوطر الوطر الوطر الوطر الوطر الوطر يجوز؟ الوتر الوتر يجوز إنك تصلي ركعتين ركعتين لكن لا تصلي وترا مرة أخرى. خلاص أنا صليت يعني يجوز بعد. المرة إذا صليت إذا صليت الوتر قبل ما تنامي ثم صحيتي في الليل وأردت أن تصلي فيجوز أن تصلي ركعتين ركعتين ركعتين لكن لا توتر مرة أخرى. طيب الداب عليا اثم اني ما انجم مادة عليا اثم اني ما زكي عليه بيعي من هو زكي يجب عليك ان تزكي يجب عليك انك تزكي فما دام انك له اربع سنين يعني زكي لا لا زكي عن الاربع سنين كلها الله يعينك الله يعينك منصور تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله, ورحمة الله وبركاته يا شيخ في كتاب للصف المتوسط الثالة المتوسط اي كتاب لغة انجليزية مم. في صور للنساء متحجبات حاطين مكياج وكذا وشعرهم نازل وفي حاجة اسمها نصفة الاستماع يعني صوتهم متمايع صوتهم مش زي ما تقول يفير الشيء اي انت أيه. كم عمرك يا ولدي انا 16 تدرس المتوسط أيوة. طيب خلاص يا ولدي اكتب في المعلومه هذه اكتب فيها خطاب و ابرق لي واسلمه لمدير المدرسة ولا ارسله لوزير لمدير التعليم ولا وزير التعليم او كذا اذكر وجهة نظرك يا ولدي وارسلها له ومو شاء الله اذا كان الملاحظة صحيحه هم ينتبهون اليها ان شاء الله بارك الله فيك يا ابني يقول شيخ ما حكم السلام على المرأة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لما جاء يبايع النساء كان يقول عليه الصلاة والسلام قد بايعتك يعني كما قالت عائشة ما مسّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إنما كان يبايعهن بالكلام فلا يجوز أن المرأة أنها يعني أن تصافح الرجل الأجنبية عنها لا يجوز لها ذلك ما حكم لبس العدسات في المناسبات باب الزينة ما في بأس يجوز وراء أن تلبس العدس. العدسات إذ لم يكن منها على العين حتى لو كانت عدسات ملونة لا بأس عليها أن تلبسها يقول نعم عطمية الجوري تفضلي عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال أنا حفظت على شيء أني ما أفعله سوي بعدين سويته. شيء كان مستحيل وش علي؟ حلفت انك ما تسوين الشيء وسويتي ايه ايه كان مستحيل خلاص اه كفري عن يمينك اطع مية عشرة مساكين كفارت يمين بارك الله فيكم ام عبد العزيز تفضلي ايو الله سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه لو سمحت يا شيخ بنتي باعت نذر ايه انه اذا ادخلت الجامعة تصوم تسعة شهور سنة ما تذكر هي فاتخلط الجامعة صامت أشر أيام ووجفت طبعا المفترض أن الإنسان يبتعد عن النذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر مكروه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر قط لكن الله تعالى أمر بوفائه يفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطير فإذا نذر المرء على نذر نذر طاعة كما في حديث عايشة في البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي الإنسان قال لله عليه نذر يتصدق. يجب عليه يتصدق لله علي نذر أني أصوم أني أحج أني يجب عليه أن يفعل ذلك إذا عجز عن فعله عجز عن الحج أو عجز عن الصدق بالمال الذي نذر عليه أو عجز أن يصوم الصوم الذي قاله صوم تسعة أشهر أو صوم سنة هذا قد يعجز عنه المر وبالتالي يجب عليه أن يكفر عن هذا النذر كفارة النذر هي كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او, أو كسوتهم او تحرير رقبة بارك الله فيك اذا ما استطاع يصنع ثلاثة ايام فاطمة تفضلي السلام عليكم وليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا عندي سؤال هو فاطمة تفضلي انا طلقي زوجي وانا كنت قد طهرت من الحيب لكني لم اقتصل اي فهل طلقي صحيح مع العلم انه كان على عوره يعني يا خلع يعني طلب مني انا اي يعني خلع على عوض هو هو الشيخ لم يكتبه خلع ها كتب طلقه واحده كتب انه كان على عوض وقد بانت فيه من الصور خلاص خذي خذي بال ال... ال... الصك الذي كتبه الشيخ ويعتبر طلاقه واقعا ما دام الشيخ كتب فيها صك وحكم انه طلاق وحصل التفريق خلاص هذا يعتبر طلاق بان طلاق بينونا الصغرى يعني بينونا الصغرى والطلاق صحيح وقع نعم في لو لكن لو أردت أنك ترجعي له اسألي طيب هل الطلاق وقع ولا ما وقع لكن مدام الشيخ اعتبرها طلقه وكتب بها الصك وأيضا القول بعدم وقوع طلاق الحائض قول مختلف فيه يعني فتعتبرين الآن مطلقها البينونا الصغرى دام أنها طلقه واحدة بارك الله فيك يلا نورة تفضلي. فضلي يا نورة عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ من تطلقت بسبب أو بريضة يوجدها بحسد يعني حسد متأكد هي. طلاق الطلقة الثالثة هل تقع أو لا تقع؟ هذا يرجع فيه إلى القاضي يا نورة يرجع فيه إلى المفتي حتى يشرحون له القراءة المحيطة بالموضوع يشرحون له الموضوع كله ما ما يكفي بس فتوى من خلال تلفزيون لا يرجع ويشرح الموضوع ايش معنى الحسد وايش معنى لو في سحر لو في شيء يفصل لنا احنا احنا عارفين احنا نروح ونقرأ وكذا لكن يعني ما احنا احنا مريضه المرض روحي بس ما احنا عارفين خلاص انتحدث. الله اسال الله تعالى ان يكون معك يشفيكم لكن مثل هذا الموضوع يعرض على المفتي يكتب ويعرض على سماحة المفتي او على قاضي البلد وهو يرفع على المفتي وان شاء الله تعالى تطلعون بخير بإذن الله طيب يا شيخ تنصحني ابقى او اروح حبيت اهلي او ما أدري والله أنا أقول أرجعي للقاضي أو المفتي الذي في بلدك الذي أنت فيه بذلك الله بارك الله فيكم يعني بعض الأمور يا جماعة تكون فيها يعني ملابسات ينبغي فهمها تماما حتى يستطيع الإنسان أن يذكر الجواب يقول الشيخ هذا الطير السعودي يقول يا شيخ تواجهني لكثير من المتاعب في عملي ما هي نصيحتك وأنا أحس بالتعب الشديد وأرجوك أجب على سؤالي يحنا يسأل الله تعالى أن يفرج عنك وأيضا الإنسان ينبغي أن يكون قويا مستعينا بالله تعالى مهما جاءه من تعب من من أشياء مشغله له ينبغي ينبغى يستعين بالله ويسأل الله تعالى التوفيق والسداد ويا ربي أعني وأعوذ بك من العجز والكسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك يستعين بالله تعالى من العجز والكسل استعين بالله من العجز والكسل وبإذن الله نال الله تعالى يكون معك إن شاء الله. طيب تفضلي يا رحمة السلام عليكم لكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال. تفضلي السؤال الأول في مرة يعني شباب اتصلهم على الجوال م. ويكونوا يسيق قلطاني وانا احيانا في الصلاة يكررون الصلاة يعني المرد عليهم يسمعوني مرة يكررون الصلاة فأنا دلت لهم صوت رجل وبعدين معد يدقوا يفقوا رجل ربيت عليهم يعني هل تقريب صوت الرجل ما, أنا ما ما ما ما اعرف انك قاعدين صوت رجل لكن يا بنتي اعملي حظر للرقم فيه في طريقة تعملين حظر يصير خلاص ما عاد يستقبل الرقم هذا ما عندي يا شيخه عندي جوال من عاديات ما اعرف اقرا اكتب ولا شيء ها ها طيب خلي احد يرد خلي احد من الرجال من اخوانك ولا من يا الوالد ولا اذا كان لك زوج او كذا لكنك تقلدين صوت رجل ثم يقولوش هل هاللي تستهبل علينا ويبدون يرسلون رسائل و... لا ينبغي حقيقة مثل هذا، لكن خلي أحد يرد عليهم ب يعني بأي أسلوب، وإن شاء الله إن الله تعالى يكفك شرهم. يعني يا شيخ هذا الحين يوم قلت صوت الرجل يعني. يعني, يعني لا إن شاء الله ما أنت بداخله بالحديث أنت نيتك صالحة وطيبة، لكن أنا ما أرى إنك تقلدين صوت رجل لأن يعني قد يكتشفون في غالب الأحيان يكتشف إن هذه أمرأة تقلد صوت رجل، فربما عدوا هذا نوع من يعني المزاح وازدادوا تعرضا لك. لكن أنا أقول لو تناول التلفون إذا اتصل إما أنك تعملين حضر للرقم أو تناول التلفون لأحد رجل عندك يرد عليه أو ألا تردي إذا ما رديتي أربع خمس مرات خلاص ما راح يتصل بك ما هو أصلا يتصل بكثيرات غيرك وأسأل الله أن يكفيك شرهم عطنا نايف تفضلي نايف السلام عليكم وعليكم السلام, السلام. رحمة الله وبركاته أنا أبقى تفسر كتاب ختم الحرم دكتور رمضان إيه وش اسمه يا ولدي مكتوب عليه وقف وما لا على منها لا يجوز يعني يا أخي الكتاب يعني هي كمية كتب موضوعة لا كت أي كمية كتب يعني كأنها للتوزيع اللي حاطها كأنه يقول للناس خوده وكل واحد يأخذ نسخة جنب المصاح اللي جنب المصاح أما يا ولدي إذا كانت طبيعة هالكتب كتيبات صغار واضح من اللي حاطها إنها للتوزيع الخيري فلا بأس عليك إنك تأخده أما إذا كان لا الكتاب واضح أنه للقراءة في داخل الحرم فالمفترض أنك ترجع للحرم لكن أنا يبدو لي أن, إن الحرم ما يضعون كتب إلا المصاحف عموما يعني كل الحرم لا يوجد فيه إلا مكتبة الحرم الخارجية لكن مع المصاحف ما في كتب اللي يبغى يقرأ كتاب واللي يقرأ مصحف ففي الغالب أن هذه الكتب تكون للتوزيع الخيري خاصة إذا لم يكتب عليها وقف فليس عليك باس يا ولدي إن شاء الله <تصفيق> بارك الله فيك انا اي فالله يحفظ هذا فاصل قصير ايه الافاضل اعود اليكم باذن الله راجعي. منذ ستين عاما ومائدتنا كما هي غنية بالوفاء والحكاية والحب وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا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 يقع مركز جو على بعد ستين كيلا غرب مدينة الرياض ويتبع محافظة ضرمة ويسكنه حوالي عشرة آلاف نسمة وفي شهر صفر عام 1429 للهجرة تم إنشاء جمعية جو الخيرية بقرار من معالي وزير الشؤون الاجتماعية وبمبادرة من أهل المنطقة وبجهود دؤوبة من أهل الخير والإحسان وعلى رأسهم الرئيس الفخري للجمعية سمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود حفظه الله وتقدم الجمعية خدماتها في مشاريع منتظمة على مدار العام منها مشروع كفالة اليتيم مشروع السلة الغذائية مشروع كسوة العيد مشروع كسوة الشتاء مشروع الحقيبة المدرسية. مشروع تفطير الصائمين السلام عليكم يكون ما مقدار الاطعام في كفارة اليمين الاصل في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين طعاما يكفيه لوجبة كاملة من بعضها العلم يقول انه صعع وبعضهم يقول إن الصاع خاص بفطرة رمضان أما في كفارة الأمين فهو يعطيه وجبة يعني سواء كانت صاع أو صحن فيه رز وعليه دجاج أو شيء من الإذام أو نحوه من معناه يا شباب؟ صلاح تفضل ألو. تفضل يا صلاح السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا صلاح. يصعدك الشيخ. يا رب يحفظك ويكرمك. أنا حبنا نسلم عليك بس الشيخ. الله يحفظك. أسأل الله أن يجمع شملك وأن يصلح أحوال أهلنا في سوريا ويصب عليكم الخير والأمان يا رب العالمين. أني أسأل الله أن يؤمن دياركم ويسعدكم يا, يا ربي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أمجاد. فضي أمجاد. وعليكم السلام والسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جفل عندي سؤال للمصاحة تفضلي سؤال يقول عندي مجهور مصاحة يعني سؤال مصاحة للقراءة يعني ممزقة يعني ايه وكيف يعني اعمل يعني مصاحة ممزقة خلاص لا, لا يقرأ فيها ايو نعم هي هذه يمكن ان تحرق ثم الرماد يدفن في اي مكان يعني يدفن وتراني إيه نعم يدفن في في اي مكان طاهر مبارك الله سؤال يعني ااا سؤال تاني هي تقدرات خاطئة يعني مثلا في الفواد يكون يعني ااا يعني ما تقدرات خاطئة يعني مثلا إذا مثلا يكون يوم الناس من أي غرفة يعني جارك مسيرة هذا الغرفة الجو مختلف يعني مثلًا ما فهمت ما فهمت سؤالك هي تقدرات خاطئة سلام <تسجيل> عليكم يعني لون رجاره من عندنا توفات جون كان ممطر ايوه <تسجيل> طيب ويدونه يعني طلعنا ولا طلعت رجاره ممطر فاعتقدات خاطئه توضح لنا الامور الامور طيبه بشريشه ان شاء الله تعالى تكلم عنها ان شاء الله هو الاعتقادات المشكلة هي تختلف من بلد الى بلد يعني أنا لا أعرف مثلا إن في المملكة أن الذي يموت في وقت ممطر أنا له فضلا بينما ربما في بلدان أخرى يعتقدون في اعتقاد معين. فكون الإنسان يبدأ يتتبع الاعتقادات التي في البلدان ويذكرها في الفضائيات ربما يكون نشرا لها ربما بعض الناس يقتنع بها ويقول فعلا هذا أمر مقنع ويتخذه فأحيانا يعني الكلام عن هذه الأمور يعتبر نشرا لها لكن لم يرد أن من مات أثناء المطر يعني والجو ممطر ومات الغريق صح الغريق وشهيد لكن أثناء المطر واحد مات في داخل بيته والمطر يصب ولا مات في المستشفى ولا كذا هذا لا يعتبر له فضل يعني أم عبد الرحمن تفضلي السلام عليكم لكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ رحنا أنا أختي عمرة أختي لقيت وحدة تقول اللهم أصلي وسلم على الحسن ومنهتها أصلي وسلم على الحسين أيه شيء <تصفيق> يشكله. آه آه. لما الصلاة والسلام هي على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحسين رضي الله تعالى عنه والحسن وعلي وحمزة وابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه وغيره فيقرضي الله تعالى. عنه. الله تعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذا بايعونك تحت الشجرة. فذكر الله تعالى الرضا عن المؤمنين. أما النبي فإن الله تعالى قال إن الله ملاكه يصلون على النبي. يا أيها الذين آملوا صلى عليه وسلم تسليما أما الصحابة فالله تعالى ذكر أنه رضي عنه فالأصلا يقال رضي الله عنه كما ذكر الله تعالى في القرآن عمر تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا عمر على الله فيك بدي أسألك يا شيخي عندي زوجتي هي. طلبة الطلاق أي إيش ممكن يطلع لها في شرع الله في رغدي؟ هي التي طلبت الطلاق هي التي طلبت الطلاق قال شيخ حنا في سوريا آه. اللي يطلع لها حقوقها كاملة لو هي طلبت الطلاق لا إذا كانت طلبة الطلاق من غير سبب يعني لو قالت أنا أطلب الطلاق لأن زوجي عفوا متعاطي مخدرات ولا زوجي كذا كذا وضع في سبب مقنع نعم نقول يفرق بينهم ويعطيها حقوقها أما إذا كان ما في سبب مقنع ما في أيوة. سبب مقنع شرعا فإنها تخلع نفسها من تعيد إليه مهرها ويفرق بينهما يعني ويطلقها تطليقة يعني ما يطلع المهر ما يطلع عليه مهر ما أرسكت اسم أمام الله لا إذا كانت هي التي طلبت الطلاق وقالت أنا متنازل عن عن مؤخر بس طلقني ولو تريد مهرك عطيتك يا بس طلقني مثلا فهذا طلقها يجوز أن يأخذ مهره أو تسقط عنه المهر الباقي والحقوق الباقية عليه لا انا خبت انه ممكن ان اسم قدام رب العالمين لا إذا, اذا كانت طلبة الطلاب لا لا لا لا يوجد عذر عندي ابدا يعني. اذا كان ما في عذر مقنع عذر مقنع شرعا فانها تسقط حقها سواء المهر المؤخر او كذلك المهر المقدم ممكن انها ترجعه له ويعتبر خلع مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خذ الحديقة وطلقها تطليقة كان عطاء امرأته بستان مهر فطلبت الطلاق قالت قال رجعي له بستانه خذ الحديقة وطلق تطليقة فاخذ حديقته وطلقها وهذا عموما يرجع فيه اذا كان في احد ممكن يحكم بينكم شيخ سوريا ما شاء الله مليئة بالمشايخ والعلماء فيمكن أن يعني يحكم بينهم في هذا طيب شيخ ممكن خلاص ابشر الشباب يعطونك ياه ان شاء الله بارك الله فيكم أم عبد الرحمن تفضلي السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ عندي سؤال اتفضل اتفضل كان والدي الله يرحمه ويغفر له الله يرحمه. ذكر لي قد ذكر بحياته قدامه توفى انه كان زمان يوم ما ما عنده شيء فقير وما عنده لا تمر ولا عيش ولا رز ولا شيء وجد لحاله بالسحراء أي وجد له إيش حشو حشو أب حشو أبنه حاملة ما ما فهمت اي فهمت وجد له ثلاثة حشو بالسحرة واخذ واحد ودبحه اي وتعوش يعني فيه حشو وكله وبعد ما كبر ذكره إلنا وهو كبير هذا قدامنا يتزوج يجيب الأولاد الله يغفر له رحمه أي أيام يعني فاقرة الايام هذيك وما أي. عنده شيء نيرأكل ولا يشرب وذكر هذا الكلام وتوفيه فينا الله يرحمه قبل عشرين سنة وهل اسأل عليه شيء يعني هو لقهم تايهات يعني ما يعرفها هل هو لا يعرفهم لقهم بالتحرق تصدق وتصدق هل سأسأل عليه شيء ممكن لا أتصدق على بينا تصدقي تصدقي نعم تصدقي بقيمته إذا استطعتي والله غفور رحيم هو أخذ منها واحد ولا أخذ ثلاثة كلها لا أخذ واحد أخذ واحد تعود خلاص يعني. خلاص الله يغفر له ويرحمه وتصدقي بقيمة هذا البعير الذي أخذه وأنا أصدق الله يرضى على تصرفات أتصدق... جمعية ولا على جمعية ولا إذا في فقرة عائلة تعرفينهم عارفينهم فقرة وزعتيه بين عائلة من الفقراء أو إذا كان عندك أحد من عيالك محتاج فقير عندك بنت وضعها المادة مهوبزين ولا أخت وضعها المادة مهوبزين أو كذا فأعطيه ويجوز إنك يعني تقصينه يعني مثلا لو قيمة البعير ألف يجوز كل شهر طلعين مئتين مثلا منها ما هو بلازم تطلعينها مرة وحدة مثلا, مثلاً وزع رمضان على المحتاجين منه عادي اي جوز توزعين على المحتاجين في رمضان توزعين قيمته فلوس اول ادفع له بالوقت الخيري هذا اللي يطلع بقناة أر... برضو هذا جائز نعم ما عليك بأس هنا ولا هنا كل يعني جائز أنا اروح للسوق اسأل عن قيمة الحسو ولا اطلع لا اسأل اي واحد من من عيالك ولا من كذا اقولي كم يسوأ البعير ذلك ذلك الوقت كميس وقال والله يسوى كذا وكذا أبدو تصدقي بالقيمة يا الله, الله يغفر, يغفر له ويجعله في الجنة ويغفر الموتانة يا رب الله يحفظك أم منصور تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعت يشرح عندي سؤالين الله تقلع تفضلي أم منصور السؤال الأول ابني متوفي الله يرحمه مع ابوه رحمه الله الله يرحم وبعدين احط صورته في العرض عشان الناس يدعون له شيء ولا لا لا لا ينبغي انك تحطيها في العرض لان هذا سيجدد الاحزان عندك وعند غيرك وكذا لكن انت اكتبي دعاء وحطي هالدعاء في العرض قولي اللهم اغفر لزوجي وابني اللهم اجمعنا بهم في الجنة اللي بيشوفه ادعي لهم ان شاء الله لكن بلاش تحطيناها في العرض الله يطول عمرك بارك الله فيك ثاني يا ترى من منصور ترى ان شاء الله بيشفع لك يوم القيامة و والله عمره 14 عشر شهور أشهر يعني. أنا جبت بإذن الله إن الله هذا. أنا بلغ يعني. أبدا إن شاء الله إن شو عليك حتى لو بلغ إن الله هذه مصيبة ينفعك الله تعالى بها بإذن الله. دعواتك لي يا شيخ خلاص. الله الله, الله يجعلهم في الجنة ويجمعك بهم يا رب. عبد الإله تفضل. عبد الإله. كم <تصفيق> <تصفيق> السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا عبد الإله. ك كحالك أشياء. يا مرحبا عبد الإله الله يحييك. انا عندي اخوان استلمون رواتب من شركة بنظام المساعدة هي. استلمون بدون عمل يعني ما يحكم هذا اذا كان النظام يا ولدي اذا كان عبد الاله النظام يمنع من هذا فلا يجوز واذا كان النظام يمنع هذه الطريقة ويشترط ان الموظف لا بد انه يعمل عمل حقيقي ولو ولو يعمل له يومين ثلاثة في الاسبوع بحسب حاجتهم فلا يجوز لا, لا هو مستعار الاسم يعني مستعار هذا هذا لا يجوز يشتغل باسمي اي هذا لا يجوز اذا كان يعملون عملا نعم اما اذا ما يعملون هذا تعطيل للنظام السعودة الذي وضع من اجلها النظام وضع لاجل انهم يتعلمون ويتدربون ويطورون انفسهم ويتركون عنهم الفراغ ويملؤون وقتهم بالمفيد فاذا كان يعطى فقط لاسمه وهو في البيت وهم ربما ايضا الشركة تأخذ الراتب من الدولة ما سوين شيء ما ما ادري يرجع للنظام في هذا يا ولدي اذا كان النظام يسمح ما فيه بس ان شاء الله تعطوني يا شباب فرصة يقرأ لي سؤالين ثلاثة من يقول ما حكم له اسم اللابس التي كتابات انجليزية غير مفهومة او رموز باشكال غريبة ينبغي الابتعاد عن هذا طبعا لا اقول انه حرام لو واحد كتب مثلا لو لو لبس بلوزة مكتوب عليها مثلا اسماعيل مبتسم مثلا او هبي مثلا فرحان او فرح او كذا ما نقول انه حرام لكن برضه المفترض أن لغة القرآن هي اللغة المقدمة فالكتابات العربية هي المعتمدة ويبتعد الإنسان عن غيرها أما الأشياء غير المفهومة التي ربما تكون طلاسم أو لها معاني عند القوم الذين صنعوها فهذه ينبغي الابتعد عنها وينبغي للتجار أنفسهم أيضا أن ينتبهوا لهذا هل يجوز الصلاة بعباءة فيها تطريز فيها رسم أو ورد أو كذا أما الصلاة فهي جائزة فيها أما لبس العباءة والخروج بها إلى ماكن عامة فهو لا يجوز لأن الأصل في العباءة أنها تستر الزينة ولا, ولا تكون في نفسها زينة هذه تقول فتاة ما تخطيبها قبل العقد الشرعي هل يجوز لها زيارة قبره لا يجوز لها أن تزور قبره سواء عقد عليها شرعا أو لم يعقد عليها شرعا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور للنساء والمسألة أيضا فيها قولان مشهوران عموما فتدعو له الله تعالى أن يغفر له ويرحمه وأسأل الله أن يستجيب لها طيب تعطينا السؤال ابو خالد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته علي ابو خالد كيف حالك يا, يا مرحب كيف حالك يا ابو خالد الله يحييك الله يسلمك الشيخ الحبيب انا اعمل في الخرج انا واولادي من يمكن نحدد 20 سنة كده وديرتي واهلي في جنوب المملكة سافرنا الجنوب في رمضان و جامعة في رمضان وأنا يعني وأنا أقصر أصلا هناك يعني بس منا مقيم منا مقيم في الخرج آه زوجتك مقيمة زوجتك مقيمة معك في الخرج أي معي في الخرج ورحت وأنت في رمضان زايرين الشيبان. أيه زايريني واحد. أيه زايرين فأنت إقامتك في, في الخرج وهناك تعتبر مسافر. نعم إقامتي. آه و. حتى آه لما رحناك هناك أقصر. نعم وأنت يعني فعلت ذلك بناء على أنك مسافر ويجوز لك الفطر. نعم ما عليك بس اقضي يوما فقط بدلا هنا لانك افطرته يعني وليس عليك الكفارة لانك تعتبر مسافر ام جمالة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله وبركاته يا شيخ ما يذكر عليك من سؤال تفضلي ام جمالة بيسعين اوقات الاذكار نسبة للصباح متى تكون تكون بعد صلاة الفجر والمساء مساء اول مساء يبدأ وقته انا سألت شيخنا إن الله يغفر للشيخ بن باز وقال إنه يبدأ من بعد الزوال ويستمر يعني إلى المغرب. فنقول قلتها بعد الظهر ولا بعد العصر أو أو عند المغرب أو بعد المغرب ما فيه بس. كذلك الصباح. لو قلتها بعد طلوع الشمس ما عليك بس. طيب يا شيخ لا دكتورة أخيرة. إيه. السؤال الثاني. يا شيخ أنا في أعرف أي كان ثلاث سنوات أي كان. ثانية في ما كل يوم. الأم مش موجودة هي. الأب موجود بس يعني متغرب وتقريبا يعني اللي أعرف أنه ما يدري عنهم إيش الأفضل إني أعطي هذين الأيتام أو إني أحط مثلا في وقف دعوة إذا كان هؤلاء الأيتام محتاجات وليس في أحد يهتم بهم ملابسهم أحذيتهم دراستهم ما في أحد يعني يدخر عليهم السرور بهذا فأنت يعطيهم وإن شاء الله تعالى أنك مثل ما قال الله تعالى ويتعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وإن شاء الله تعالى أنك يعني ااا أنك مأجورا أما إذا كانوا لا مكتفين وعندهم ما, ما يكفيهم وأبوهم أو أو اللي هم ساكنين عنده يوفر لهم ما يحتاجون فضعيف في الوقف إن شاء الله فهو أفضل الله يقبل منا ومنك أم عبدالله تفضلي هي يا شاها عندي سؤال تفضل سؤال أمي متوسية الله يرحمها أي وحلمة أختي لا تقول أنا بعد ما متعنكم خافت أرجيكم يعني ما أدري سواء ما أدري إيش يعني إيش تقول تقول الله. أنا بعدت عنكم وإيش بعد ما مت عنكم خذلتوا خذلت وجهكم ما فهمت العبارة الأخيرة خذلت وجه وجهكم لا يعني زي ما تقول تغيرت وجيهكم تغيرت أشكالكم إيه يعني أنا ما عبر أحلام يعني لكن يدعون لها إن شاء الله وعسى الله تعالى أن أن ينفع أبي هذا الدعاء لكني ما ما يعبر أحلام والله ما عبد الله تفضلي يا نورة نورة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ حبيت افعلك تفضلي اذا تخدمت زيت الشعر وانا بغتوضع يعني ينقض الوضو او لا الا ما ينقض الوضو قصتك تمسحين الشعر وعليه زيت أيوة. أي ما بس أهم شيء ألصق يدك بالشعر وأنت تمسحين حتى لو الشعر على زيت ما عليك يباس إن شاء الله بارك الله فيكم يكون خيركم هنادي تكون خيركم تعلم القرآن ومعلمه إذا أراد الله بشخص خيرا فقهه في الدين أيهما خير خير الفقه الفقه في القرآن تعلم القرآن وعلمه خير الفقه فقه في القرآن معرفة أحكامه وآدابه ومعانيه ونحو ذلك أبو البراء تفضل والله مالك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا نظرت في السنوات العامة إذا نجحت بتقدير ممتاز. إيه. نمشي من مشي من جدة إلى مكة. إيه. وأشوف إنه صعب علي ولا أقدر يعني. <تصفيق> طيب وليش تنذر هالنظر يا البراء؟ <تصفيق> والله يا شيخ ما ادري خلاص يا ولدي كف كفر يا ولدي عن يمينك وعن اللي عتضرب كفر عن عن نذرك بارك الله فيك ان شاء الله إن شاء الله يبارك السلام النبي صلى الله عليه وسلم قالت... قال له رجل يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج ماشية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب اختك نفسها فتكفر عن عن نذرها ام تركي تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لسمحت يا شيخ ما حكم, لبس ما حكم تركيب الرموش رموش ما في بس تركيب الرموش إذا كان مؤقتا تركيب المدة ساعة ساعتين ثلاث فقط ما في بس أما إذا كان سيمر عليك وقت صلاة وتتوضين فهي تمنع وصول الماء إلى بعض الجفن يعني مثل المناكير اللي تمنع وصول الماء إلى الأظافر فإذا كانت واحدة بتحطها في مناسبة معينة ساعة ساعتين ما في بس أما اللي تحطها وقت طويل ويضعون أحيانا نوع من الصمغ الذي يمنع وصول الماء إلى الجفن فلا يقول مونة فضري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أنا صلحت أمانية قبل الفترة أي. وما كنت أقدر تحرك نهائيا ومتذكر الصلاة وجمعت كل الصلوات وصليتها وان في غير وعي ومكن كل ما ما قدرت اتحرك وماني لابسه حجاب صلاتي صحيحه, صحيحة ولا اقعدها كم صلاه اللي صليتيها والله يوم كامل يوم أيه و أيه أيه. اه يعني انت كنت مغمى عليكي فما صليتيها ولا كذا السبب كان كان مغمى عليا وما كنت اقدر اتحرك مرة اي وبعدين لما افقتي صليتيها بحسب استطاعتك أيوه ما متذكر أي وقت ما كنا لا ساعة ولا شيء خلاص الله الله غفور رحيم مع الله بل منا ومنكين إن شاء الله بارك الله فيك خليل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وياكم لكل خير ويجعلنا وياكم مباركين أينما كنا وأعتذر حقيقة الأسئلة اللي جاءت في ال التويتر كثيرة والفيسبوك لكن الوقت ضاق عنها وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وياكم وكرر شكري حقيقة للإخوة في جمعية البر الخيرية في محافظة جو جزاهم الله خير على حرصهم على هذا البرنامج ورعايتهم له وكذلك الإخوة في شركة الشعلان جزاهم الله خير أيضا على مشاركتهم في هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع وأن يبارك لنا ولهم وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم وأن يبلغنا الله تعالى شهر رمضان اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك يا حيا حي قيوم أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته وألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسألته وقضاء دينه ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا غائبا إلا رددته يا رب العالمين يا حيا حي قيوم اللهم اقضي ديننا واستر عيبنا وارفع درجاتنا وكفر سيئاتنا وضعف حسناتنا واغفر لنا يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته اجمعنا به في جنتك يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا وتجاوز عننا هذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم احفظ المملكة وحدودها وأرضها من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين اللهم نسألك لكل بلدان المسلمين اللهم نسألك لأهلنا باليمن أن تؤمن ديارهم وأن تصلح ذات بينهم يا حي يا قيون اللهم نسألك لأهلنا في العراق ولأهلنا في سوريا وفي فلسطين وفي تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي كل أرض من أرضك أن تؤمن ديارهم اللهم صب عليهم الخير صب صب ولا تجعلن نعيشهم كدا كدا اللهم أمن ديارهم وأصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم وحكم دماءهم واشفي مرضاهم يا رب العالمين يا ذا الجلال وليت اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى أهل وصحبه محمد بارك الله فيكم ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه الفوائد والعباء ما بين نصح صادق أو قصة مما غبى نحي قلوبنا نحثها بين المواعظ والأثاء ما بين قول المصطفى وكذا المثاني والسوى فلنتبع أثر الهدى نجني المفيد من الثمى هذه الحياة دقائق فلنفتنم فيها العمار. هاكم من القول الدرا فيه الفوائد والعباء ما بين نصح صادق أو قصة مما غضاء نحي القلوب نحثها بين المواضع والأثم. منذ ستين عاماً. ومائدتنا كما هي غنية بالوفاء والحكاية والحب وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا وكبرنا وكبر سفرتنا عامرة بالسعادة ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعام الأصيل أرز الشعلان من زمان أحباب وقد شرفت الجمعية بزيارة عدد من العلماء وطلبة العلم ووجوه المجتمع وحظيت بتزكياتهم بعد الاطلاع على أنشطتها وبرامجها وما من شك في أن الوقف هو الصدقة الجارية التي يدوم نفعها ويعظم أجرها وتستمر بعد وفاة صاحبها ما يدري المسلم عندما يشارك في هذا الوقف كم نفس محتاجة يضيثها. وكم من يجلو دمعته وكم أرملة يساعدها في بؤسها وكم منارة دعوة يحركها وكم خير يبثه وينشره هذا العمل الذي نساهم فيه طلبا لمارضات الله الحمد لله صراحة أنه فوق الوصف الذي رأيته اليوم في جو اجتماع الجمعيات الخيرية أثلج صدري جدا وأنه فوق ما كان يوصف لي وأنا أخرج مسرور هذا اليوم وأقول شهادة حق الحمد لله مسار عندنا من اتعز بهم في العمل الخيري سواء من حيث التنظيم أو من حيث التفاعل والهمة العالية ولله الحمد أن وجدت أن الشباب في أثناء وحتى هم في وقت الدوام وفي وقته أيضا ليس إجازة وهم يحضرون هذا الحضور الراقي وسمعت من الشرح ومن البسط ما أثرج الصدر أقول جزاهم الله خير وشكرا للجميع وموفقين والقادم بإذن الله أحسن وأجمل أسأل الله جاء العمال خالص للوجه الكريم ومن تلك الجمعيات هذه الجمعية المباركة جمعية جو الخيرية جمعية البر بها وهي جمعية مباركة لها شأن كبير في الإصلاح الاجتماعي والدعوي والإغاثي لأسفل مواطنين هذه البلدة المباركة المستحقين منها، وقد أسس الإخوة القائمون عليها مركزا وقفيا أسموه وقف واحد ليعود ريعه على هذه الجمعية جمعية البر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا اليوم المبارك منتصف الشهر الخامس من عام 1436، تشرفت بزيارة للإخوة الكرام في جمعية جو الخيرية. أحدثوني عن عدد من النشاطات التي تقوم عليها الجمعية وأيضا لهم عدد من الأوقاف التي ينشئونها حتى يصرفون منها على هذه الأنشطات المتنوعة وأسأل الله لا يحرمهم الأجر ولا يحرم أيضا من الأجر والثواب كل من يقف معهم وكل من يدعمهم ولا شك أن باب الإنفاق في الخير هو باب واسع فينفق الإنسان سواء من زكاته أو من صدقته العامة أو من أوقاف ربما أيضا عنده فيعطيهم يدعمهم بها وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك في هذه الجهود قد يسر الله عز وجل لي في هذا اليوم المبارك زيارة الإخوة في مركز جو والاطلاع على الجهود المباركة الخيرية التي يقوم بها الإخوة في هذا المركز المبارك ومنها جمعية البر والوقف وحقيقة رأيت ما يثلج الصدر ويسور الخاطر ويشرح الفؤاد من هذه الأعمال الخيرية المباركة المنظمة المرتبة التي هي من فضل الله عز وجل عليهم ثم نتيجة لهذه الجهود المباركة والتنظيم المتقن وهذا كله من فضل الله عز وجل وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أنا لن أقول بأنني ساعدت بزيارة جمعية